يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء وكان ترن لا تسكا وما هو في ولكن نعف الله يشدي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 وَعَدَكَ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ Ano ti? All right. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ انْبَثَ ثَمَّن